سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليس يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فَهُنَّ نَفْسُ المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنة